<تصفيق> شبكة الأمجاد الإسلامية تقدم شبكة الريح الريح الريح قوية شبكة الناع الناع الناعي وضلي شبكة الريح الريح الريح قوية شبكة الناع الناع الناعي وضلي سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبيا سارت بالعزم فتية طارتك كالصقر أبية أهلاً أهلاً قافلةي يا قافلةي مهنية جبتك الريح الريح الريح قوية جبتك الناع الناع الناعي وضلياً جبتك الريح الريح الريح قوية قوية جبتك كالنار الناع الناعي وضلياً صارت <تسفق> بالعزم فتية طارت كالصقر أبية صارت بالعزم <تسفق> طارتك الصفر أبية أهلا أهلا قافلة يا قافلة المهنية هي جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العلياء لا نقبل أيدي المستقبل نسعى ونجد ونعمل نوادو من الأفضل دون العلياء لا نقبل أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي, أهلاً أهلاً قافلتي يا قافلة اليمنية تري تري تري قوية جدًا جنات جنات جنات وضية <صفيق> الريح والريح الريح قويه قويت كالنار في النار النار ما ظليها صارت بالعزم فتية طارت كالصقر ابي يا ناس بالعزم فتيه كالصقر يا من اهلا يا قافلتي سيروا يا صحبي حتى نتعلم مهنا شتى نتعلم مننا نجتى نتقن خمسة أو ستة ونعول أخا أو أختة نتقن أو أو أختا أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي أهلا أهلا قافلتي تريح تريح تريح قوية جبتك النار النار النار وضية تبت كالريح قوية قوية تبت كالنار مضية صارت في العزم أدية طارت في الصطر أدية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية هلو كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما وادعوا نقدا أو نوما فالله معين قوما ما فاز كسول يوما اللهم عيد الأمة والله كريم احيوا لما كانت في القمة لما كانت في هذه الغمات